inna alhamda lillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa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 يا أيها الذين آمنوا فقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرخير لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام ضارق وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر أمور محدثاتها محدثة بلعة وكل محدثة الفدعة وكل فدعة ضلالة وكل ضلالة في نار إن النبي يتمناه كل زوج ويحنو به كل أب وأم أن يكون له ولد يقول يا أبتي أو يقول يا أماه وهذا الأمر خطر الله عز وجل الناس عليه لا تلذين لخلق الله فهذا نبي الله زكرياء عليه الصلاة والسلام يقول كما قص الله عز وجل علينا أمرا وزكرياء إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا لا تذرني وحيدا بلا ذرية رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له وذهبنا له يحيا وأصلحنا له وقال سبحانه وتعالى عنه أيضا هناك فدعا زكرياء ربه قال رب هذري من لدونك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيئيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من زينة الحياة الدنيا ومتاعها الاستمتاع بالمال الحلال والاستئناس بالبنين قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوربا وخير أملا وكان من دعاء عباد الرحمن أن قالوا رَبَّنَا هَبَلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةِ أَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا فلا يختلف اثنان من الناس أن الولد نعمة امتنى الله بها على من يشاء من عباده سواء كان هذا العبد مؤمناً أم فاجراً أم كافراً قال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزولهم ذكرانا وإناثا يعني يرزقهم الذكران والإناث ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال الله سبحانه وتعالى في الوليد بن المغيرة المخزومي أبي خالد بن الوليد الذي غره ماله وجاهه قال سبحانه وتعالى متوعدا له في سورة المتذر غرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا يعني حاضرين معا فالولد أيها المسلمون رأس مال الوالدين لو عنه فإن حرسوا على تغفيته حافظوا على رأس المال وربحوا رمحا كثيرا وإن أضاعوا خسروا, خسروا رأس المال وأضاعوا رمح لأن الولد يتأثر بوالديه كثيرا فهو يرى أول ما يرى من هذه الدنيا يرى والديه في الصحيحين ألّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهوّذانه أو ينصرانه أو يمجسانه يهوّذانه يعني يصيرانه يهوديا ينصرانه يصيرانه نظرانيا يمجسانه صيرانه مجلسيا قال الشاعر الحكيم وينشأ داشق الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما ذال الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه فالذي يعلم الفتى هذه الأمور إنما هم أقربون إن الله سبحانه وتعالى كما وصى بالوالدين خيرا أوصى للأولاد أيضا قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهديكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاق شداد لا يحصون الله ما أضعهم ويفعلون ما يضعون قووا أنفسكم وأهديكم نارا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني علموهم وأدبوهم بآداب الإسلام قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع تحفظ المودود في أحكام المولود قال رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فالابن على أبيه حقا قال سبحانه ووصينا الإنسان بوالدين وقال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم فوصية الله عز وجل للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم كما قال سبحانه ولا تقتلوا أولادهم خشية إلا فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدا فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكبر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وهذا من كلام هذا الإمام وأكبر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا ثم قال رحمه الله تعالى كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال له ذلك لابن الصغير لما كنت قال له يا لبتي أنت عقبتني صغيرا فعقبتك كبيرا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 لما أمر الرجل بأن يختار المرحة الصالحة التي تقدر المسؤولية حق قدرها فهي التي تربي له أولاده في قفولتهم فترضعهم الحشمة والعفاف قبل أن ترضعهم من الحليب قال أبو الأسود الثؤالي رحمه الله تعالى لبنيه يا بني قد أحسنت إليكم صغاراً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 وأحزن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطال ما استعبد الإنسان حسانهم في الصحيحين عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أباه البشير بن سعد رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالبشير وهو إذ ذاك صغير فقال البشير يا رسول الله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 ادقوا الله واعدلوا بين أولادكم إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي رواية أخرى قال له أتريد أن يكون لك في البر سواء قال لعن قال إذا سعد بينهم فرجع البشير بن سعد في تلك الصدقة فكان فرق هذا الأمر بين الأولاد بعض من بعض فترى بعض الآباء هدام الله يعطي أحد أبنائه الملدين ويحلم الآخر أدنى شيء وأعظم من هذا من يجعل سيارة أو محلا أو بيتا أو عقارا على اسم فلان من أبنائه ويمنع إخوانه ثم هو يرجو الطاعة منهم أجمعين فهذا والله لا يستقيم أبدا كما قال الشاجعي قديما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 يا عبادي إني حربت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أما إذا كان بعض الأدناء غير رشيد لا يحزن استعمال المال الكثير فليعطه قدر ما يقتات كما قال سبحانه ولا تؤت السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أقولوا لذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد الرقاب بالطول إليه المصير لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان فليم الدين أما بعد فإن أمورا ينبغي أن يوفرها الآباء لأبنائهم حتى يربوا فيهم عوامل رجولا فيسلموا من, من الميوعة فيسلموا من الميوعة ودني الأخلاق من ذلك أن ينادي هذا الأب ابنه الصغير بكنية يحبها كأن يقول له يا أبا فلان أو يقول لابنته يا أول فلان حتى يشعر الطفل الصغير بأنه أكبر من سنه فيزداد موجه ويحس بمشابهته الابتبار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكني الأطفال الصغار ذريب هذا ما أخرجه الإباو البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس غلقا وكان لي أخ صغير يقال له أبو عمير وكان فطيما صغيرا وكان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير يناد الصبي الصغير بهذه الكنية يا أبا عمير ما فعل النغير والنغير هو طائر صغير كان يلعب به ثم مات وروا البخاري عن أم خالدة بنت خالد رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكياب فيها خميصة سوداء صغيرة الخميصة هي الثوب من الحرير فقال من ترون النفس وهذه من ترون النفس وهذه الخميصة من الحرير فسكت القوم فقال صلى الله عليه وسلم ايتوني بأم خالد ايتوني بأم خالد قالت فأتي بها تحمل فيه إشارة إلى صغر اسمها فأتي بها تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أذلي وأخلقي تذلي ويخلف الله وكان فيها علم أكبر أو أصفر فقال يا ام قائل هذا سناء سناء وسناء باللغه الحبشيه يعني انه حسن فان تعجب فعجب بعض الآباء الذين غفلوا عن هذا الأمر فتسمع البعض منهم ينادي طفله الصغير او ابنته الصغيره باسم حيوان وبعضهم يناديه باسم ممثل يهودي أو نصرالي أو ملحم وبعضهم ينادي صبيله الصغير باسم لاعب للعباد البقر والفئران وهو يحسب أنه يحسن صنعا فالله المستعان ومن الأمور التي تزيد في عقل الصغير وتلقف فهمه وتزيد في عقله أخذوه للمجانع العامة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 فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده النبي صلى الله عليه وسلم بين يليه فمن الخطأ بمكان في هذا الباب أن يدعى الرجل ابنه الصغير الذي بلغ الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ونحو ذلك يتركه مع النساء يكبر معه فهذا والله يورث فيه نوعا من المنوثة في الحركة والصوت وليس الغذر كالولثى وكذلك في النسبة للبنت الصغيرة لا ينبغي أن تتربى بين الرجال لأنه حينئذ يتأنث الرجال ويترجل النساء فينبغي على الأدب أن يعلم ابنه الصغير الأدب مع الكبار من ذلك أن يعلمه السلام عليهم بتحيلة الإسلام روى الإمام البخالي في صحيحه من حبيب أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعدة والقليل على الكثير فمن الأمور التي تربي الصغير على الحاسن الأخلاق أيضا أن يعطي الأبن الصغير قدره وقيمته في المجالس وقيمته في المجالس مصدر هذا وذريه وبرهانه ما أقرده الإمام المخالي عن سهره سعد رضي الله عنه قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشربن وعن يمينه ملام أصغر خوف وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والأشياف عن يساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياء أتأذن لي أن أسقي هؤلاء الأشياء قبلك فقال ذلك الغلام ما كنت لأوثر تضرع منك أحدا يا رسول الله فأعطاه ومن وممالك أيها المسلمون تجنب إهانة الصغير خاصة أمام الآخرين حتى لا يحتقره غيره وحتى لا تأخذه العزة بكبه وهذا يكون بأمور كثيرة منها أن يلقي السلام عن الصغار أن يلقي السلام على الصبيان الصغار فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بالمال الصغار فسلم عليه عليه ويقول كذلك بأن يستكتمه بعض الأسرار فيقول له مثلا سأقول لك شيئا ولا تخبر به أحدا من الناس روى الإمام مسلم في الصحيح عن أمس بن مالك رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب عنه الماء كان صبي صغيرا قال فسلم علينا وقال السلام عليكم فبعثني إلى حاجة فأبضأت بعثني إلى حاجة فأبضأت على أمي فلما جئت أمي قالت ما حبسك لماذا تأخرت قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقالت أم أنس ما حاجته قلت إنها سر صبي صغير يقول هذا لأمي إنها سر قالت لا تحدثنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا من الناس ومن الامور التي يحسن ومن الامور التي يحسن تربيه الطفل عليها الحرص على تحفيظه كلام الرحمن وتجليبه لغو الكلام وباطل من الغناء ومزامير الشيطان فربما تجد بعض الاباء ينفق الملايين في تعليم أبنائه العلوم الدنيوية وهذا شيء طيب ولكن الأطيب منه أن ينفق الإنسان بعض ماله في تعليم ابنه الكلام الرحمن فالبعض منهم يبخل أن ينفق ذرها من واحدا في تعليم ابنه الكلام الرحمن ويبغي كذلك أن يعلمه الصلاة إذا بلغ سبع سنين وأن يضربه ضرب تأذيب إذا بلغ العاشرة من عمره ويحرص الأب الحرص التام الشديد على المحيط الذي يأيش فيه أبناؤه وبناته في البيت وخارجا فكيف يرجو صلاح أبنائه من يحضر له المقعرات التي فيها المنكرات والموبقات بل إن بعضهم يجعل لكل فرد من عائلته مقعرا خاصا في غرفته فكم سيصبر هذا الضعيف على ضرامج الزنا والعري والفرود على ضرامج الزنا والعري والفجور والإسيان والله لو كان شيخاً كبيراً هرماً لفتنه ولو كان جبن النصارى ذكراً والنتيجة كما تعلمون جميعاً ما نرىه ونشاهده في شوارعنا من التبرج الفاحش ولانحراف المقيد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 ان الرجال الناظرين الى النساء ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب على لحوم الضال مثل الكلاب على لحوم العاجز ان لم يصن تلك اللحوم اسودها اكلت بلا عوض ولا اثمان فكم انحرف من الصالحين بسبب هذه المقعرات وكم من البنات من باعت شرفها بلا شيء ولا ثمن المخذرات في الجامعات والثالويات بل وحتى في المتوسطات المعاكسات والمكالمات والسهرات بين البنين والبنات بالله عليكم أيها الغيورون ماذا تفعل البنت الصغيرة بالهادف النقاط ربما تدرس على بعد عشرات من الأمتار والهادف القتال هذا لا يتوقف بالليل والنهار إنه والله واقع يدمي القلب ويدمع العين حزنا وأسا على ما صار إليه أبناؤنا ومناتنا لما فرك بعض الآباء قيادة البيت وسلمها لأعداء الإسلام من اليهود والمصارى لما دخلت المقعراته فظرف نومنا لما دخلت المقعرات ظرف نومنا للا استئناس ولا استئذان أصبحنا نجني هذا الفساد الذي تألم منه كل غيور ويفرح به كل ديور كفور روى الإمام مسلم في الصحيح عن معقل بن يسالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من راعٍ يسترعيه الله مرعية يموت يوم يموت وهو غارش لهم إلا حرم الله علي رائحة الجنة أليس من الغش أن يشتري الواحد منا لباساً شبه عال لابنته أليس من الغش أن يترك الواحد منا ولده في ساعة متأقرة من الليل في قاعات الألعاب ومقاهر الديلت أليس من الغش أن يدخل الرجل بيته مقعرا شيطانيا أما, أما علم أولئك أن الله عز وجل سائلهم عن أبنائهم وبنائهم فطوبى لمن أحزن تربيتهم وأرضعهم التقوى والإيمان وويل لمن أضاعهم وخدعهم وغشهم قالت من قيم رحمه الله وإذا اعتبرت الفسادة الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء ربنا هذننا من أسواجنا وذرياتنا قرة أحيون واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واذبنا واجعلنا سببا لمن ابتدى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم جنب نفيتنا ما رهر منها وما بطن اللهم فرد قلوب المقربين ونفس هموب المهمومين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم Ishmi rabbana wa al-muslimin ya hayyu qayyum ishmi rabbana wa al-muslimin subhanaka allahumma wa bihamdik wa